وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ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 وسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إنكم فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإن له لناصحون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 Gue se referred menteri Han saling ada Kamu pesawat Menurut Valah Ten-huni Habib Heit 걸en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 كَنَ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَّهُ أتَيْنَاهُ حُكْمَ وعِيمَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَرَأَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ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 Fala meraiknahu akbar nahu, wakutagn aidiyahun, wakunn hashillahi ma ha da bashar, inha da illa malaikum قالت فذلكن الذي لنتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكله نسب إجاف وسبع سبلات خض وسبع سبلات خضر وأخرى بسات اللعنة أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واثن الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بآل الناس واللاتي قطعنا أيديهن. إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالُوا مَا خَطْبُكُمَا إِذْ رَأَيْتُمُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لله ما علینا عليه من سُوءٍ قالت امرأة عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين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 نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له كرون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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أنسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا أَتَاهُ مَوْثُقٌ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي إلَّا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَلَى كُلِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلِيَ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميع عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتوالى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألون عليه من أجر إن هو إلا ذكر العالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا